لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فيه قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومعانم كثيرتين يأخذونها